Spisarts. Imam Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. Spisarts. زكي هم فقيه لا ازلغه سخن د الهام لا اوان له زكي هم فقيه لا ازلغه سخن د الهام لا اوان له متقي و سراج دار لم افحان فان متقي مستقيم بندا سراج دار لم افحان فان سپنس لامام ديوان دي سراج هم تهور اليقين صرات باندت لودا دل بل نزلين شعار حسين هم تهور اليقين صرات باندت لودا دل بل نزلين علمي زيوراتي باقي هميشا صراج دا علم أبو حالفان علمي زيوراتي باقي هميشا صراج دا علم أبو حالفان بسالة إمام دا دا اديب اوعابيد لا دراب الجليل ورعة مرتبة سراج دعلم أبو حانفة دراب الجليل ورعته مرتبة سراج دعلم أبو حانفة سبيسال الإيمان سراج دا على الاضحانف مزبوط مزبوط Sargan dikhar zakaham masail Da din au islam sa zibat u shah Sirajda alam abu hanifa دن أو اسلام سزبات و شا سراجد عالم أبو حانفا سبسال امام دمزهاب ديوان سراجد عالم أبو حانفا يا رب Zijn je varia die stap verder dan dum verdam ustad ul mashaikh da tul duniya alam abhanfan ustad ul mashaikh da tul duniya siraj da alam abhanfan special imam damzhan dewa راجد على ابو حنفه زكي هم لا ازن او سخت الد لا اوان زكي لا ازن او سخت الد لا خاكسار متقي ودخضاي بانده سراجد علم أهو حالفا خاكسار متقي ودخضاي بانده سراجد علم أهو حالفا سالي إمام سراجد علم أبو حانفا بسالة إمام دمزحاب ديوى سراجد رحمه الله تعالى عليه محترموا اوردونكو دار انجنا زمزمات فاواز ذا حافز شجاع الرحمن عمري اولاندي كيجي